وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تاتيهم من آية من ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلنا من قبلكم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدراء وجعلنا الأنها تجري من تحتهم فأهلتناهم بذنوبهم وأنجنا من بعدهم قرنا آخرين.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 قل إنما هو إله واحد وإني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين قتلوا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله جذبا أو كذب بآياته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 ويدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فَإِنَّهُمْ لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على مَا كذبوا وأوذوا حتى أَتَاهُمْ نصرنا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 وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نَزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَارِئٌ عَلَى أَيِّ يُنزِل آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِير بِجَنَاعَيْهِ إلَّا أُمَمٌ أَمْتَارٌ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 وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فلعوا بما قوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وفتم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصبفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نوسر المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وَأَصْلَحَ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بِآيَاتِنَا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أَقُولُ لكم عندي خزائن الله ولا أَعْلَمُ الغيب ولا أقول لكم إِنِّي ملك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 وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فقل سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ كَتَبَ رَبُّكَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُم سُوءًا أَوْ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ ثُمَّ تَابَ من بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فأنه غفور رحيم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 قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونود على اعطابنا ونود على اعطابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى هنا. قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين وأن اقيموا الصلاه واتقوه وهو الذي اليه تهشعون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقولكم فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهاده وهو الحكيم القبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نوي إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال فلما رأى القمر باذغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين فلما رأى الشمس باذغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حريفا وما أنا من المسلكين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تسركون به إلا أن يشاء ربي شيئا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 وكذلك نجزي المحسنين وزكيا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعين واليسع ويونس وجوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إِلَى صراط مستقيم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 ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إليه ولم يوحى اليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترائد الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسق أيديهم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 وما نرى معكم شفعاءكم الذين دعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ان الله فارق الحب والنوى تخرج الحي من الميت ومخلد الميت من الحي ذلكم الله فانى فارق الإصباح وجعل الليل ستنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات الْبَرِّ والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي مِنَ من السماء ماء بِهِ به نبات كل شيء فأخرجنا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ كل شيء مِنْهُ منه خطرا نخرج منه حبا متراتبا ومن النخر من طلعها قنوان وَجَنَّاتٍ وجنات من أعناب وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم آيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الهن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم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 لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف القبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصار لنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الايات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما اوحي إليك من ربك لا إله إلا هو واعرض عن ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكين ولا تتب الذين يدعون من دون الله فيتب الله عدوا بغير علم فذلك دينا بكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهب ايمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب افسدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا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 فَكُلُوا مِمَّا دُكِرَ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَكُلُوا مِمَّا دُكِرَ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلَّا نَضْلِلْتُمْ إلَيْهِ وَإِنَّكَ كَثِيرًا لَيُضْلُونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَع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 أو كَانَ كان فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا وجعلنا له يَمْشِي يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات كمن مثلوه في الظلمات ليس بquirer منها فذلك دين مَا ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكبر فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وَإِذَا جاءتهم آيَةٌ قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي اللَّهُ الله الله يَجْعَلُ حيث يجعل رسالته سيصيب الذين عِندَ صغار عند الله بِمَا شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله يَشْرَحْ يهديه يشرح صدره للإسلام.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 ان يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما انشاكم كما انشاكم من ذريه قوم اخرين انما توعدون لات وما انتم بمعجزين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 ومن الأنعام حبولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضرن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين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 ان الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. فَنَبْطُ الرَّغِيرَ بَاطِمٌ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَكَ غُفُورٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوهُ الرَّمَنَ الَّذِي غُفُورٌ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْقَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إلَّا مَا حَمَلَتْهُ رُمَآ إلَّا مَا حَمَلَتْهُ رُمَآ أَوِ الْحَوَائِ أَوْ مَا اخْتَلَقَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغ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 ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها و اذا قلتم فاعدرو و اذا قلتم فاعدرو ولو كان ذا قربى و اللَّهِ الله اوفو ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون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 وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاستبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا وَإِن كنا عن دراستهم لَغَافِلِينَ أَوْ تقولوا لو أننا تنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وخدف عنها فنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون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 إن الذين برقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنه فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون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 كل غير الله أبغي رَبًّا وهو رب كل شيء. ولا تسب كل نفس إلا عليها ولا تذوّر أخرى. ثم إلى ربكم مرجكم فلم تركن دماغكم في تقتلون. وهو الذي جعلكم خلايا فالأرض رب بعضكم فو بعض درجات الجبل وكم إن ربك سيع العقاب وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ غفور رحيم